بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا هو الدرس السابع والستون من سلسلة دروس شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ووصلنا إلى كتاب الخصومة والذي قال فيه المصنف رحمه الله تعالى على المدعي البيينة وعلى المنكر اليمين ويحكم الحاكم بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي وبيمين المنكر وبيمين الرد وبعلمه ولا تقبل شهادة من ليس بعدل ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت والقاذف، ولا بدوي على صاحب قرية وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة وشهادة الزور من أكبر الكبائر وإذا تعارض البيناتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا ولا تقبل البيينة بعد اليمين ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقنا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي هذا وكتاب الخصومة وأول ما ذكر فيه المصنف قوله على المداء البيينة وعلى المنكر اليمين فأما الدعاوى فهي كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى على قسمين أولهما دعوى تهمة والثاني دعوى غير تهمة فدعوى التهمة هو أن يدعي الشخص فعلا يحرم على المطلوب ويوجب عقوبته أن تدعي بأن الشخص الفلاني قد ارتكب فعلا يحرم عليه فعله ويستوجب عقوبته مثل أنت الدعي بأن فلانا قد سرق أو فلانا قد يقطع الطريق أو فلانا فلانا يزني إلى غير ذلك هذه تسمى دعوة تهمة, دعوة تهمة. والدعوة الثانية دعوة غير تهمة وهي الدعوة التي ليس فيها هذا التحريم مثل أنت الدعية بأن للشخص الفلاني دينا أن لك دينا على الشخص الفلاني مثلا هذه دعوة أو تداي أمورا في إطار الأموال والبيوع وغير ذلك وكل من هذين القسمين قد يكون فيه حق محظوظ لله سبحانه وتعالى مثل شرب الخمر ومثل الزنا وقد يكون فيه حق محظوظ للآدم مثل ما يقع في البيوع وما يقع في المعاملات المالية وقد يكون حقا مشتركا أي لله سبحانه وتعالى وللإنسان مثل قطع الطريق والسرقة وهالك هذه الدعاء التي يمكن أن توجد في القضاء فيتنقسم إلى هذين القسمين أما قولنا أو قول المصنف بأن المدعي عليه اليسرى وأن المدع المُنكَر عليه اليمين فلهديف الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه شاهداك أو يمينه فقال إنه إذا يحلف ولا يبالي لما لأنه الظاهر أنه كان فاجرا يمكن أن يحلف ولا يبالي بذلك الحلف فقال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان هذا وعيد شديد في حق الذي يحلف اليمين الفاجعة وهذا حديث متفق عليه عند الإمامين البخاري المسلم وفي رواية عند الإمام مسلم أنه قال لأحدهما ألا كبينة قال لا قال فلك يمينه وهذا يقتضي أن البينة على المدى قبل أن تطلب اليمين من الملك <تصفيق> وكذلك أن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، وهذا حديثه أيضا في وفي رواية عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعطى الناس بدعوهم لدعاناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى ولكن اليمين على المدعى عليه ولكن اليمين على المدعى أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة التي من أجلها أوجب الشرع اليمين على المدعي وهي أنه لو تركت المسألة هكذا بالدعاوة فلان يدعي لدعى أناس أموال أناس آخرين ودماءهم ولكن جعلت هذه اليمين مع ما في الوعيد الشديد على اليمين الفاجرة لأجل ضبط هذه المسألة أما الحديث الذي أخرجه الإمام البيهقي الحمار الله تعالى في السنة الكبرى والذي لفظه اليمين البينته على المدعي واليمين على من أنكر بهذا اللفظ البينته على المدعي واليمين على من أنكر ففي سنده مقال ففي سنده مقال ولكن هذ الحديثان الاولان زي ذكرناهما يشهدان لهذا المعنى بل هما صريحان في هذا المعنى إذن هذا هو مذهب الجمهور أن المدعي عليه أن ياتي بالبينه والمدعى عليه عليه إذا أنكر أن يأتي باليمين أن يقسم الآن من هو المدعي؟ الأشهر في المشهور في تعريف المدعي لأن هناك اختلافا بين الفقهاء في تعريف المدعي ومدعا عليه منهما المدعي هو الذي تخالف دعواه الظاهر هو الذي تخالف دعواه الظاهر وطبع حل المدعا عليه بخلافه فإذا مثلاً الظاهر أنه مثلاً لنفرض سيارة عند زيت زيد عنده سيارة ويركبها ويسافر بها إلى غير ذلك فجاء شخص جاء عمر فقال هذه سيارتي هذا هو المدعي لما لأن دعواه هذه تخالف الظاهر لأن الظاهرة أن تلك السيارة لزيد لأنه هو الذي يركبها ويستعملها إلى غير ذلك فحيث هذا الدعاء شيء خلاف الظاهر فهو المدعي فإذا إذا الدعاء عليه أن يأتي بالبيناة وسيأتينا أنواع البينات التي أوردها الشرع ثم بعد ذلك إذا أنكر زيد وقال لا هذه سيارتي فيطلب منه اليمين يطلب منه اليمين. وهذا قلنا مذهب الجمهور لكن عد الإمام مالك رحمه الله وتعالى تفصيل في مسألة في هذه المسألة وهو أنه أن اليمين لا تتوجه إلا إذا كان بين المدعي والمدعى عليه اختلاف يعني معروف شيء علاقة بينهما لما قال لألا يتجرأ أهل السفهي على أن يبتذلوا أهل الفضل والكمال بكثرة الدعاوي فيضطر اهل الفضل والكمال إلى كثرة الحليف إذا كانت مسألة هكذا واحد ما, ما عندك شيء علاقة بينهم إلى آخره فهذا يجي الشخص ويددعي هاد السيارة ديالي هاد الدر ديالي ديالي شاء الله حلف قالوا إذا لم يكن قال إمام مالك إذا لم يكن خطيلة سنتل هذه الزريعة فينبغي أن لا يتوجه هذا الأمر الذي ذكرنا لكن لا شك أن الأحاديث عامة فينبغي حملها على أمينها ولا وجود المعصص ومسألة السبيل الزريعة هذه قد يعمل بها ولكن في حالات خاصة على حسب رأي الإيمان <تصفيق> فإذاً هذه المسألة الأولى هي أن البيّنة على المدعي واليمين على من أكرر الآن سيشرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أنواع البيّنة التي وردها الشعر فأولاً ذكر قبل ذلك الإقرار قال ويحكم الحاكم بالإقرار هذه المسألة إجمع ماذا إذا أقر شخص بشيء حكم به الحاكم وقضى به إذا أقر أي اعترف به فإن القاضي يحكم به ولا خلاف في هذه المستقبل <تصفيق> خصوصا أن أصول أصول الشرع وأصول العقل تشهد لهذا الأمر وليس فيه شيء مخالف للشرع وما زال الولاة والقباط والحكام من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا إلى, إلى أزمنة متأخرة ما زالوا يقضون بالإقرام ويقرون به وهذا أمر معروف وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بالإقرار واكتفى به في مسألة الرجم كما في قوله صلى الله عليه وسلم أغذوا يا إليها فإن اعترفت فرجمها بالقطة التي ستأتينها إن شاء الله في أبواب الحدود إذا كان قد اكتفى به في, أبواب في باب الرجم وهو باب عظيم فكيف لا يكتفى به في ما هو أهون من ذلك مثل الأموال وغير ذلك وكذلك الشيء الآخر الذي ذكر هو قوله هو بشهادة رجلين أو رجل ومرأتين هذا أيضا متفق عليه وذلك لأن الأمر به قد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من الرجال فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء يانتظل إحداهما فتذكير إحداهما الأخرى إذن تشهدوا شاهدين من رجالكم لا بد من رجلين فإن لم يكن رجلان فرجل ومرأتان لهذه العلة التي ذكرت في الآيام وهذا أيضا لا خلافة الآن الخلاف أين سيكون هو في قول المصنف رحمه الله تعالى أو رجل ويمين المدعي يعني يقضي برجل بشهادة شاهد واحد رجل واحد وبيمين المدعي معنى هذا أنه جاء المدّاية إدّعى شيئا وأجني البيّنة طلبت منه البيّنة لأن البيّنة على المدّاية فما هي البيّنة التي سيعطي؟ قال البيّنة هي أنّي جايب معي شاهد واحد إذن ما مكتمل في النصاب اللي هو شاهد المرأة لم يكتمل النصاب إذن شاهد واحد مع آج مع اليمين ديالي أنا بحلس بحلس هذا لم يريد في نص الآية لكن هل عليه دليل؟ نعم عليه أدلة في السنة فقد ثبت عند الإمام مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد باليمين والشاهد أصلاً هذه الصورة مثل أولى صورة اليمين يمين المدعي زي الشاهد لأن البينا قلنا إما شاهدان رجلان أو رجل ومرأتان هذا لم يتأتله أن يأتي بهذه البينات كاملتان فأتى بشاهد واحد وزاد عليه يمينه هو هو، فهذه بينة تامة لهذه الأحاديث المعروفة التي بلغت مبلغا عظيما من الاستفادة حتى ذكر ابن الجوزي رحمه الله وتبارك وتعالى أنه قدر وهذه الأحاديث ما يزيد على عشرين صحابيا ما يزيد على عشرين صحابيا عدد منهم الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى بأثمائهم عدد منهم في نيل الأوطار 21 وصحاب هذا لكي ندفع دعوة قد يمكن أن تقال بأن هذه الأحاديثة أحاديث أحد فهذه الأحاديث ليس أحاديث أحد بل هي أحاديث على الأقل مستفيدة أو, أو, أو مشهورة وهذا مذهب الجمهور وخالص في ذلك الأحناف خالص في ذلك الأحناف فقالوا هذا مخالف للآية الكريمة لأنها زيادة على هذه الآية أو ندخل لهذه الآية ونحن هذا قول الأحناس لا نثبت نسخ الكتاب بالسنة لا نثبت نسخ الكتاب أي نسخ القرآن بخبر الأحد بالسنة لأن بل نثبت ذلك إلا بالمتواتف قرآن أو سنة المتواتف وأصل هذا الخلاف وقع بين أبي الزيناد وابن شبرمات كما حكى ذلك الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى فاستشهد أبو الزيناد بالحديث قالوا له الحديث يالشاهدوا اليمين فاستشهد ابن شبرمات بالآية قال له الآية واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونوا رجلين إلى آخرين الآية التي ذكرنا أنها وبطبيعة الحال هذا كما ذكر شرح البخاري منهم حافظ الحجر رحمه الله تعالى. إنما يصح استدلال ابن شبرمة بهذه الآية على أصل مختلف فيه بين فريقين، أي بين الحجازيين والكوفيين، أو بين الجمهور والاحناف. وهو هذا الأصل هو إذا ورد لنا خبر من أخبار الآحاد، وتضمن زيادة لم ترد في القرآن. هل يعتبر هذا نسخ للقرآن؟ فلا يوجد لأن النسخ ال القرآن بالسنة لا يجوز على مذهب الأحنف أو مذهب الكوفيين ووجائز على المذهب الجذري أو هذا لا يسمى أصلاً نتخمن بأن هذه زيادة فصحيح في هذه القضية أن هذه القضية ليست من باب النسخ وإنما هي من باب الزيادة ليست من باب النسخ وإنما هي من باب زيادة على الآية القرآنية لأن ليس في الآية القرآنية ما يدل من قريب ولا من بعيد على أن ما يدل على عدم جواز الشاهد واليمين فقط عدم جواز الشاهد واليمين إنما كل ما فيها أنه يحكم بشاهدين أو يحكم برجل ومرأتين لكن من أين أتي بعدم جواز الشاهد واليمين أتي به قد يقال بأنه أتي به مفهوم العدد ومفهوم ضعيف عند عدد من الأصولين وفوق هذا الأحناف أنفسهم لا يقولون بالمفهوم مطلقاً يعني ينصرون المفهوم المخالف كله فلا يمكن أن يستدلوا أصلاً بهذه الآية بهذا الشكل فتنصيص الآية القرآنية على الشاهدين الرجلين أو الشاهد الرجل مع المرأتين لا يدل على تخصيص البينة بهاتين الحالتين لا يدل على تخصيص البينة بهاتين الحالتين ونفي ما عداها من أنواع البينات صوصاً إذا وردت بيناتهم في السنّة وجب على هو زيادة ثم قال وبيمين المنكر وهذا هو الذي ذكرناه مثلاً أن المنكر. يعني المدعي عليه إذا أنكر بعد ذلك فإنه عليه أن يؤدي اليمين وهنا مسألة نذكرها ما هي الحكمة من جعل البيينة على المدعي واليمين على المنكر لما؟, لما؟ لأن قالوا جانب المدعي هو جانب ضعيف فجعل معه الجانب القوي الذي هو البيينة لما جانب المدعي ضعيف لأنه خلاف الضعيف لأنه في تعريف المدعي قلنا هو الذي يأتي بشيء خلاف الظاهر إذن جانبه ضعيف يحتاج إلى شيء قوي لكي يقويه والشيء القوي هو البينة لما البينة أقوى من اليمين أعلم أن البينة مثلا هي شاهدان وتعرف أن الشاهدين يشهدان بشيء ليس له ما فيه نفع ولا ضر لا يشهدان على نفسه ما بنفع ولا ضر فإذن التطرق تطرق الشبهة أو الشك إلى البينة ضعيف فهمت فأذا البيان قوية فجعلت بهذا الشكل بخلاف المدعى عليه فإنه قوي لأنه هو اللي مع الظاهر فجعلت معه اليمين لأنها ضعيفة لأن اليمين يمكن الواحد يحلف ويتطرق شبه إلى إليه مثلا إذا كان فاجرا لا لا يأبه لليمين الفاجرة وغير ذلك فهذا قد يؤدي اليمين الفاجر. وعليه فإن جانب المدعى عليه لما كان قويا جعل معه الجانب الضعيف، وهذا للمستواته بين الأمرين فإذا يجوز الحكم بيمين المنكر، قال وبيمين الرد أي يجوز الحكم بيمين الرد وما معنى يمين الرد؟ يمين الرد هي التي يؤديها المدعي بعد نقول المدعى عليه فأنت المسألة؟ فالآن المدعي ادعى شيئا فأنكر المدعي عليه وقال لا لا يوجد المسألة فطلبت منه اليمين قال القاضي اتحلف عليها فقال لا لم يريد أن يقسم على المسألة هذا يسمى نكولا نكلا عن اليمين بعد ذلك قال ولكن أنا أرضى إلى المدعي أقسمه أنا أرضى بأن يعطاه هذا الحق يعني راضية بقسم اليمين المدعي هذا اليمين اللي غادي غاد يؤدي المدعي تسمى يمين الرد هل يجوز الحكم بها أو لا يجوز المصنف هنا قال يجوز الحكم بها لما لأن صاحب الحق قد رضي بها وما دام قد رضي ليس صاحب الحق لأن المدعي عليه قد رضي بها إذلك جاز قضاء بها وأما التدلال من استدل من العلماء بعدم الجواز تدل بمفهوم الحصر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدّاعي. قالنا مفهوم أن الحصر مفهوم الحصر في الحديث هذا أن اليمين على المدّاعي فقط. فهمت؟ وعليه المدّاعي هو شيء يدل يمين وما عليه يمين. لكن هذا ما يأخذ منه. يأخذ منه فقط أن حصر وجوب اليمين في المدّاعي. لأنه شو قال ولكن اليمين على المداعي يعني تجب على المداعي ونحن لا نقول بوجوب اليمين على المداعي هذه من الرضى هي شو واجب على المدائع حتى وقال لا لا أقسم لا ي... لا توجب عليه بخلاف الأخرى فإذا مفهوم الحصر هنا إن كان صحيحا فهو صحيحا في الوجوب لا في جواد ذلك مع رضا المداعي مفهوم هذا الخبيا وليس مفهومه ها؟ لا، واجب عليه، مدة عليه إذا أنكر، يطالب القاضي باليمين إذا نكلا، خصم بينه، سنأتي لها، هل يجوز الحكم بنكل المنكير؟ سنأتي لها، إذا أنكر المنكير، هل يجوز الحكم بنكله؟ ويعتبر بأن نكلاه دليل على أنه يقر لشي حاجة، أو لا؟ ستأتينا إن شاء الله طبعا جيد الآن قال المصنف بعد قوله ويجوز الحكم بيمين المنكري وبيمين الرد قال وبيعلمه بعلم شكون؟ أي بعلم القاضي نفسه يعني يجوز له الحكم بعلمه هو والكلام في هذه المسألة الحقيقة طويل الذيل وأورد الأئمة فيه أدلة كثيرة واحتجوا بأدلة متعددة على مذاهبهم بكلام طويل ولكن ليس في الباب نص صحيح صريح يدل على هذا المذهب أو ذك ليس هناك نص صحيح صريح يدل على الجواز أو عدمه وغالب من منع من الحكم بعلم القاضي إنما منع منه سدا للذرائع كما هو ثابت عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لذلك قال الإمام الشافعي لولا لا قضاة السوء لقلت يجوز إن للحاكم أن يحكم بإلمه يجوز الحاكم أن يحكم به. لو لقوض السوء. ألاش إذا هذا باب سد الذريعة؟ يعني إذا كا إذا فتح هذا الباب يقول الشافعية ما ناء إذا فتح هذا الباب فإن ثيقت قضاء السوء. ويبقى يقول لك أنا أحكم الأفلان بالحد الفلاني. ألاش لأني رأيته يسرق. أنا أحكم على المال فلان أن يعطى للشخص الفني لما لأن لأني رأيته أو لأني علمت من حاله وليقضي بعلمه ما كلا بينا لا إقرار لا لا لأي شيء إذن إنما فعلوا وسد للذريع كذلك من جملة أدلة المانعين الذين منعوا من حكم الحاكم بعلمه حديث هند زوجة أبي سفيان لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقبرته بأن زوجها شحيح وكذا فأجاز لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله أي بدون إذنه ما يكفيها أن تأخذ من ماله ما يكفيها, ما يكفيها, ما يكفيها هي وولدها الحمك الله قالوا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بإلمه هنا لأنه ليس هناك لم يلتمس منها بينة على هذا الأمر وإنما حكم بإلمه ولكن جواب أن هذه الحادثة إنما وردت في معرض الإفتاء في معرض الفتوى لا في معرض الحكم والقضاء والمفتي يختلف عن القاضي في أمور منها أن المفتية يورد جوابه على فرض أن ما ذكره له المستفتي صحيح بخلاف القاضي فإنه لا يفترض هذا الفرض بل عليه أن يطالب السائل أو المتخاصم إليه يطالبه بشيء يدل على صحة قوله فإذا المفتي يجوز له ذلك تأتي شخص يقول لك هل يجوز لي مثلا أخذ كذا وأفعل كذا تقول له نعم من باب الفتوى لا من باب القضاء تقول له نعم من باب الفتوى لما فعلى فرض أن هذا الشخص فعلاً محق في قوله وليس كاذبا وأيضا حديث أم سلمة الذي كنا ذكرنا في كتاب القضاء والذي فيه فأقضي بنحو ما أسمع نبي صلى قال إنما أقضي بنحو ما أسمع قالوا ولم يقل بنحو ما أعلم فيقال أولا صحيح لم يقل بنحو ما لم أعلم ولكن أولا التنصيص لا يدل على التخصيص كما هي القايدة الفقهية فتخصيص السمع لا يدل على ما عاده بل يقال هذا دليل للمجوزين لا للمانعين لما؟ لأن, لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنما أقضي بنحو ما أسمع يدل بفحو الخطاب يسميه بعض الأصول من قياس الجالية أو قياس الأولى أو أسماء متعددة أو موافقة لغا ذلك يدل بفحو الخطاب أنه يقضي بعلمه لما؟ لأن العلم أقوى من مجرد السمع العلم أقوى من مجرد السمع فقد سمعت من فلان قال كذا وسمعت من فلان قال كذا فأنا أقضي بينهما هذا إنما يفيد ظنا وقد يفيد ظنا راجحا أما أن يصل إلى درجة العلم فلا والعلم أقوى من الظن فإذن هذا قد يصلح دليلا للمجوزين لا للمانين فإذا الحق في هذه المسألة أن هذه الأسباب هذه الأمور التي جعلها الشارع أسبابا للحكم مثل الشاهدين والشاهد واليمين وما شاكل هذه الأمور ينبغي أن نفهم هل هي وضعها الشارع لعلة لا نعرفها وهي أمور تعبدية في هذه الحالة لا يجوز الزيادة عليها ورد عندنا الشاهدان ورد عندنا الشاهد واليمين إلى آخره هذه التي ورد في الشرع لا يجوز أن نزيد عليه لأن هذه أمور تعبدية لنفهمه هذا القول الأول أو هذه أمور معللة لعلى المعينة وما هي علة إقامتها؟ هي الوصول إلى الحق هي أن يعرف القاضي الحق من المتخاصمين إليه معللة بهذه العلة وعلي إذا كانت معللة بهذه العلة فكل شيء آخر توفر فيه الوصول بالقاضي إلى ظن أو علم بما يقع بين المتخاصمين بحيث يستطيع من خلاله أن يقضي وأن يحكم كل شيء من هذا القبيل فإنه جائز ولا تسمى هذه الزيادة مبتدعة أو مخارفة للشرع أو غير جائزة لمال لوجود هذه الإلة فحيثما وجدت هذه الإلة جاز ذلك وعليه وهذا القول الثاني هو الراجح وهذا أمر الظاهر على هذا القول الثاني فإنه يجوز قضاء القاضي بعلمه لأنه قلنا تجوز هذه الزيادة وعالية تلك الأمور التي ذكر الشارع لأن ليست أموراً تعبودية محظاة بل هي أمور معللة بل هي أمور معللة فحيث وجدت ليلا وجد مال الله جيد ثم هناك أيضاً خلاف هل هذا إذن نحن قلنا إذن بقول المصنف رحمه الله تعالى اللي هو الجواز جواز قضاء القاضي بألمه لكن هل هذا خاص بغير الحدود أو عام حتى في الحدود هنا خلاف خلاف بين العلماء يعني هناك حتى من الذين يجوزون مطلقا القضاء القاضي بعلمه يقول ولكن لا يجوز لو ذلك في الحدود أي الحدود شرعية من حد السرقة حد الزنا حد كذا فهذه مسألة فيها خلاف لا نطول لا نطيل بالخوض فيها ويمكن أن تنظر في كتب الفقه المطولة ثم قال المصنف رحمه الله ولا تقبل شهادة من ليس بعجل وهذه مسألة إجمع الآن سيبدأ الكلام على الشهادة والشاهد وصفة الشاهد إلى غد ذلك وهذا كله بعد أن بينا أن من البيانة الشهادة قال الله سبحانه وتعالى وشهد ذوي عدل منكم وقال أيضا في الآية واستشهدوا شهيدين من رجالكم ممن ترضون من الشهداء من ترضون من الشهداء أي من الشهداء ذوي العدل ذوي العدالة وعليه اشتراط العدالة في الشاهد قضية خلاف فيها إذن أكثر أهل العلم يشترطون في الشاهد في الشاهدين أن يكون مسلما حرا مكلفا عدلا ذا مروءة هذه شروط الشهادة مسلما ظاهر وسأتنا إن شاء الله وتعالى وإن كان هناك يعني خلاف في شهادة الزمي هل تقبل شهادة الزمي أم لا تقبل أم لا تقبل وهناك من قال بأنها لا تقبل مطلقا وقال وهو الإمام الشافعي وقال الإمام أبو حنيف رحمه الله تبارك وتعالى تقبل شهادة الذن أهل ذمتي بعضهم لبعض حتى وإن اختلفت مللهم يعني شهادة اليهودي في النصراني والنصراني في اليهودي أو النصراني في النصراني إلى قال لكن هذا خلاف إذا شاهد الدين. قلنا إذا الشاهد ينبغي أن يكون مسلما حرا مكلفا لنحترز بذلك عن غير المكلف مثل الصبي فالذي عليه الأكثر من العلماء أنه لا تقبل شهادة الصبيان وعن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى تجوز شهادة الصبيان خاصة في الجروح فيما بينهم. ما وقع؟ قلنا إذن في مسألة شهادة الصبيان قال الإمام مالك تجوز شهادة الصبيان بعضهم لبعض. في التجوُّش اه... شهادة الصبيان في الأمور التي تقع وفيما بينهم في الجروح خاصة بين خصصها بهذه المسألة لهو في شهادة الصبيان ثم لا خلاف في اشتراط العدالة وأما تأريف العدالة فمن أراد أن يختصر الكلام يقول هي اجتناب الكبائر ورحمك وج... و... اه... الله هي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر أو شيء من هذا القبيل لكن الكلام في قضية العدالة طويل جدا. ينظر في كتب الفقه عند الكلام على الشهادة. وينظر أيضا في كتب مصطلح الحديث عند الكلام على ما يشترط في الراوي يعني في العدالة الراوي. وإن كان هناك فرق بين الشهادة والرواية هناك فرق بين الشهادة والرواية وقد عقد ذلك الإمام القرافي في كتاب الفروق عقد فصلا نفيسا في الفرق بين الشهادة والرواية. وأبدأ فيه أي أبدح. عدلا ذا مروءة المروءة هي أمور الأدب الظاهر الذي ينبغي للشاهد أن يتحلى به وهناك أمور قد تكون مباحة ولكن لا ينبغي للشاهد أن لا ينبغي للإنسان أن يفعلها لأنها مخلة بالمرؤة فإذا فعلها الشخص كان ذلك قادحا في شهادته. والكلام فيها طويل جدا أن خوارم المرؤة هذه باب عريض جدا حتى أولفت فيه المؤلفات ومرجع معظمها إلى العرف مرجع معظمها إلى العرف يعني معرفة هل هذا الأمر خارم للمرؤة أم لا مرجع ذلك إلى العرف ثم قال ولا الخائن ولا العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت هذا كله وارد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وفي رواية ولا تجوز يعني ولا زان ولا زانية وهذا الحديث حسن حديث الحسن الآن معنى قوله صلى الله عليه وسلم غمر ولا ذي غمر على أخي الغمر هو الحقد الغمر هو الحقد فإذا لا تجوز شهادة العدو على عدوه وهذا هو الذي ذكره المصنف بقوله ولا الخائن ولا ذي العدا إذن ذي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي غمر أي ذي حقد جيد أما قوله والقانع لأهل البيت القانع هو الذي ينفق عليه أهل البيت مثل الخادم والأجير وغير ذلك هذه يسمى قانع فإذا لا تجوز شهادته لأهل البيت والضابط في هذه الأمور كلها التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو وجود التهمة وجود التهمة مثلا القانع شهادته لأهل البيت فيها تهمة لأنه الظاهر والغالب أنه سيشهد لصالحهم لأنهم ينفقون عليه وكذلك شهادة العدو على أدوهه فيها تهمة لأن الظاهر والغالب أن العدو سيشهد بضدي بضدي ما يقوله عدوه نكاءة فيه فانضابت والتهمة لأن بعض العلماء تكلموا في جواز شهادة الأقارب بعضهم لبعض هل تجوز شهادة الزوج للزوجة والأخ لأخي إلى غير ذلك لكن ليس هناك من دليل على نفي الشهادة بين الأقرباء مطلقا إنما الضابط هو وجود التهمة فحيث وجدت التهمة انتفت الشهادة وحيث لم توجد وإن كانت بين القرابه لا لا حرج وجازتي الشهادة فإن الضابط هو هذا وليس الضابط القرابه أو غيرها ثم قال والمتهم والقانع لأهل البيت والقاضي في يعني لا تجوز شهادة القاذف هذا إذا لم يتوب لا تجوز شهادة القاذف إذا لم يتوب أما إن تاب القاذف فهنا الخلاف. يقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم رحل مع الآية ماذا فيها ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا الآن الخلاف الذي وقع بين الأئمة في جواز شهادة القاذف التائب أو عدم جواز ذلك مبني على خلافهم في قايدة الأصولية هذه القايدة الأصولية هي الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة هل يرجع إليها جميعها أم يرجع إلى الأخيرة منها ماذا معنى هذا الكلام؟ الاستثناء مثل الاستثناء بإلا هنا إلا الذين تابوا هذا استثناء هل الاستثناء راجع إلى كل الجمل المتعاطفة قبلها وهي هنا جملتان وهي قول الله سبحانه ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا هذه الجملة الأولى والجملة الثانية وأولئك هم الفاسقون فإذن هل ترجعوا إليها جميعها؟ وفي هذه الحالة ماذا؟ فلا تقبل شهادته إلا إذا تاب فإذا تاب استثناء تقبل شهادته هو فاسق إلا إذا تاب فإذا إذا تاب انتفع عنه الفسق هذا قول الجمهور قول الجمهور أن الاستثناء يرجع إلى الجمل المتعاطفة كلها وعليه فإن القاذف التائب تقبل شهادته وليس فاسقا لأنه تاب أما قول الأحناف قول أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى هو تقول لك الاستثناء لا يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة هذا خلاف بين أصولين لا يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة وعليه فإن القاتف التائد ليس فاسقا ارتفع عنه اسم الفسق ولكن هل تقبل شهادته؟ لا لأن الاستثناء لم يرجع إلى الجملة الأخرى وعليه بقيت هذه الجملة بغير تخصيص بغير استثناء ولا تقبل لهم شهادة أبدا بقاتها كلاك لاحظ الخلاف كيف يبنى على, قاعدة على خلاف في قاعدة أصولية يبنى عليه خلاف في مسائل فقهية فإذا الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى وهو قول مالك والشافعي وأحمد أن القاذف فإذا تاب فإن شهادته تقبل أولا لأن التوبة تمحو الذنب فإذا من تاب من لا تنبله وثانيا لأن الإجماع منعقد على أن الكافر إذا تاب من كفره تقبل شهادته هذا يصبح مسلما تقبل شهادته والكفر أكبر الذنوب وهو أكبر من القذ فإذا من باب أولى أن تقبله شهادة القاضي إذا تاب كذلك وكذلك في قصة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مع القوم الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا فهم أربعة فلما جاءوا إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه شهد ثلاثة منهم وقوع الزنا ونكل رابعهم قال يعني رأيتهم رأيته على الفراش ورأيت حركة ولكن ما مبغشي شهد بالزنا فجلدهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حد القذف هو الحد المعروف سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى لكن الشاهد عندنا هو أنوا طلب منه أن يتوب قال لهم توبوا تقبل شهاداتكم فتاب الثلاثة إلا أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ولم يتوب فلم يكن عمر يقبل شهادته بعد ذلك فإذا هذا من فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن القاذف إذا تاب تقبل شهادته كما في حالة هذين الشخصين لكن وبطبيعة الحال عندنا أيضا الدليل أن القاعدة الأصولية التي ينبغي تنقيحها في الأصول ليس هنا باب الفقه التي هي أن الاستثناء إذا ورد بعد جمع المتعاطفة فإنه يرجع إلى الجميع وأبو حنيفة خالف في هذه المسألة وله أدلته بطبيعة الحال لكن على تقوى على هذه الأدلة التي ذكرنا ثم قال ولا بدويين على صاحب قرية أي لا تجوز شهادته البدوي على صاحب القرية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية صاحب قرية هو صاحب المدينة التي تسمى المدينة يعني والبدوي هو الذي يعيش في البدو في الخيام إلى آخره لكن الأئمة الذين شرحوا هذا الحديث منهم من له الأثير في النهاية ومنهم رسلان وغيرهم من الأئمة قالوا كلهم بأن المقصود هو أن الغالب على البدو أنهم لا يقيمون الشهادات بحقها والغالب عليهم أيضا يعني أنهم نظر لما فيه لما هم فيه من البداوة من البؤدي عن الدين والخفاء الأحكام الشرعية ولغير فإن مسألة الشهادة هذه قد لا يعطونها حقها وألي فإن الغالب في هذه الحالات أنه لا تقبل شهادتهم لكن هذا إذا جاءنا بدوي إذن هذا الحديث محمول على ما هو الغالب لكن إذا جاء بدوي له يعني العدالة والمروءة الكافية لكي تقبل شهادته فإن شهادته تقبل لأنه القواعد الشرع تأبى أن ترفض شهادته مثل هذا البدوي الذي يعني بلغ ما يطلب من الشاهد من العدالة وغير ذلك. ثم قال وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة. يعني اللي يشهد على ما لتقرير ما قوله هو أو فعله هو. لدينا هنا حديث المرضع التي جاءت وشهدت. على هذا اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم شهدت بأن أرضعتهم يعني أنه أخوان من رضع فلا يجوز زواجهما فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالتحريم في هذه القضية وقال في الحديث الصحيح كيف هو قد قيل يعني قد قيل بأنه, بأنه أنتم أخوان من رضع فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالتحريم في شهادة هذه المرضعة على فئلها هي لأنه شهدت على أنها أرضعتهم معا فإذاً من باب أولى يجوز ما هو أقل من ذلك والضابط في هذه المسألة كلها هو هذا الشرط لجاب المصنف رحمه الله تعالى وهو قوله إذا انتفت التهمة إذا وجدت التهمة لا شك أن الشخص إذا كان سيشهد على أنه فعل أو قال شيئا ثم هناك تهمة قوية تؤكد بأن تلك الشهادة هي شهادة مباطلة فلا شك أن هذه لا يمكن أن تقبل ثم قال وشهادة الزور من أكبر الكبائر وما الأدلة في ذلك فمتعددة منها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الكبائر قال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الولدين وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قال وشهادة الزور فهذا من أكبر الكبائر والعياذ بالله تعالى وفي ذلك يعني أحاديث كثيرة ومتضافرة في الترهيب من الزور والعياذ بالله تعالى ثم قالوا إذا تعارض البينتان البين ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى لأن عندنا في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين إذن شنو؟ هذه الحالة تساوت البيينتان واحد بعد بشاهدين لأخير بشاهدين إذن بيينتان متساويتان فقسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين وعندنا أيضا أحاديث أخرى في نفس هذا المعنى لتدل على تقسيم الشيء المدعى في الحالة الذي يتم فيها تعارض البيينتين أو الشهادتين وإن كان هذا الأحاديث فيها مقال على كل هذا من نحية الإسناد لكن إن شاء الله تبارك وتعالى مثل هذه الأحاديث يعمل بها في مثل هذه القضايا. قال وإن لم يكن للمدعي بينات فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا هذه قلناها في الأول في أوائل الكتاب قلنا أن المدعي إذا لم يكن له بينا فليس له شيء سوى يمين صاحبه وإن كان هذا الرجل الذي سيؤدي اليمين فاجرا نعم وإن كان فاجرا للأحاديث التي ذكرنا آلفا هو حديث اللي قال شاهدك أو يمينه فقال له إذا يحلف ولا يبالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف عليه يمينه يقتطع بها ما لم رئم مسلمين الله سبحانه وتعالى وهو, غضب وهو عليه غضبا إذن هذه واضحة وقد سبق ذكرها ثم قوله ولا تقبل البينة بعد اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدك أو يمينه فإذا أوديت اليمين لم تقبل بعد ذلك البينة لما لأن اليمين في حد ذاتها هي مستند قوي وشرعي لإقامة الحكم فإذا أوديت صافي انتهى الكلام انتهينا من الحكم طلبت البينة لم تأت البينة بعد ذلك طلب اليمين أوديت اليمين صافي وقع الحكم يؤدي القاضي الحكم ولا تقبل بعد ذلك البينة إذا أتيت بها ورغم ذلك ففي المسألة خلاف أنا فقط هنا شرحت كلام المصنف أو ما يمكن أن يستدل للمصنف به وإلا ففي المسألة خلاف المعروف ثم قال ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لازمه ما أقر به كائنا ما كان هذا الإقرار أو الاعتراف ذكرنا أنه حجة شرية قبل ذلك ثم هنا قال من أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل معروف لا بد أن يكون عاقلا لأن المجنون لا يقبل إقراره بالغ لأن الصبي أيضا لا يقبل إقراره غير هازل لأن الهازل إقراره كالعدم قال ليك ولا بمحال عقلا أو عادة لما لأنه إذا أقر بشيء محال عقلا أو عادة لا يقبل من ذلك الشخص يقول مثلا أنا أقر على نفسي بأنني سرقت العمارة الفلانية كيف فعلت؟ طرت من سطح بيتي إلى سطح العمارة ثم دخلت العماره هذا محال عادة لا يقبل منه وإن أقر بذلك وإن أقر إلا أن يحمل ذلك على الكرامة أو الولاية أو شيئا القادمة. كانت الكرامة التي تجتمعها السرقة <تصفيق> ثم قال ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها يعني أن الإقرار يكفي مرة واحدة لا يطلب منه الإقرار عدة مرات من غير فرق بين مسائل الحدود والمسائل الأخرى ولكن الكلام فيها سيئت إن شاء الله تعالى في أبواب الحدود عند الكلام على هذه القضية قضية الإقرار وغير ذلك وهل يكون إقرار واحد إقرارات متعددة وغير ذلك فنرجئها إلى محلها ونتتوقف إن شاء الله عند هذا القول أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم الحمد لله رب العالمين هل أنت خصة أنه سنوان في المسلمين لأنه حكم بناماء الثالث تعذى أن تعتقدون أن ابن له فقائل أي ناسة لا أدري سحة أنا أسمعها في الإسرائيلية وكذا فأنت أن الجزء أن يحكم القاضي برد علمه هذه بأن نعم نعم هذا من باب صحيح يعني هذه هل يقال هل يمكن أن يقال بأن هذه بينه ليست بينه فإذا اذا علمي إذن هذا ما, ما ترجح لديه طحك نبي نعم